Thank、you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 انا باقابلك بكره وبس عد الي جا وياك وبين الشفت والحضره ما الاشواك مات فنان, فنان انا مشتاكلك والله عروس جم بعد الله وبشتاكلك والله عرس جنبك وعد الله وبشكيلك وانا حالي وما ج ا س ه انا مناشي وما قاسر انا منك ولا يهر هجر يا غالي وانا مالي بنا عنا بنا عنا أ ن ا مشتاكلك والله أ ر س ت م ا ك وعد الله جنباك وعد الله فرقه ناري ما ترحل تسبه وين شجا و الويل وقع عش للسمر والهن, والهن, والهن وانا اسال هجوم الليل, الليل انا مشتاكلك والله ارز جنبك وعد الله أ ن ا مشتاكلك والله ارجو جنبك وعد الله أ ن ا باقابلك ب ك ر ة وبس ع د اللقاء وياك أ ن ا باقابلك ب ك ر ة وبس عد اللقاء وياك وبين الشفط والحضره وبين ما الاشواق ماتفنان ماتفنان أ ن انا مش تاكلك والله ك أرس مشتاكلك والله أ ر س ك ن ب ا ك وعد الله أنا مش تاكلك والله أرس ب ش ك ي ل ك وانا حالي وما قاسه أنا, انا منك ولا يهجر ر ه يا غالي وانا مالي بنى عنا بنى عنا انا مشتاكلك والله ارسم ت باكو عدالله أ ن ا مشتاكلك والله ا ر س جنبك وعد الله